بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو فم مطهره فيها كتب قيمه وَما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا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 είναι η Λαδίνα مِن Είναι η Λίλ Κιτέβιου. Είναι Είναι